دَزَا عُمَّ يَدَ رَبِّهِم جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ راضيا الله عنكم ورضوا عن ذلك لمن خشى ربه بسم الله الرحمن الرحيم اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ وَمَا إِذْ تُحَدِّثُ أَخْبَارًا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَص دُرُ النَّاسُ اشْتَاتًا لِيُرَوْا أَمَّا لَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ يا الله وما المسقم الذر والثن شعر يا الله بسم الله الرحمن الرحيم وَاللَّاتِ تَضْحَ حَ فَالْمُغِيرَاتِ قَدْحَ فَالْمُضِيرَاتِ صُبْحَ فَأَنْسَى النَّبِيَّ انقعا فوسط نبي جمع ان الانسان ل يوم بيلكنو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 أفلا يعلمون إذا بُعثوا